فَإِتَبْتُمْ فَهُوَ خَيْرُ الْكُمْ وَإِتَّوَلَيْتُمْ فَعَلِمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعذابٍ أليمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْأٌ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 وَخَذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَعْتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ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 وَإِنَّكَ ثُوُئُ أيمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوا أِمَّا الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا إيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَهُونَ ألا تقاتلون قوما كثؤ أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين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 أم حاسبتم أن تتركوا ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجاه.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 إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة, وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاة الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمَنَ آمن بالله واليوم الآخر وجهاد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين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 يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد ان هم هذا وان خفتم عيلتا فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء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 قالت لهم الله أن يُفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أربابا من دون الله والمسيح بن مريم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 لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم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 اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لَا يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينه عليه وان بجنود لم تروها وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ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 انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر واكتاب ت قلوبهم فهم فهم في ريبهم يترددون ولو اراد الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم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 قل أفقو طوعا أو كره الليل يتقبل منكم إنكم كنتم قوم فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفاقتهم إلا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 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب, وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم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 وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار والكفارنا رجها نما خالدين فيها هي حسبهم ولعانهم الله ولهم عذاب مقيم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 اولائك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره اولائك هم الخاسرون الم ياتهم نبؤ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود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 أولائك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة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 فَإِيَّاهُ بُوِيْكُ خَيْرٌ لَهُمْ وَإِيَّاهُ الَّذِي يُعْذِبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مُوَلِّيٌ وَلَا نَصِيرٌ وَمِنْهُم مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ أَتَنَامِ فَغْلِهِ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 يَضْحَكُ قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل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 وَإِذَا أُزِلَ سُورَةٌ أَنْ أَمِنُ بِاللَّهِ وَجَاهِدُ مَعَ رَسُولِهِ إِسْتَأْذَلَكَ أُلُوَّ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا دَرْنَانَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَيِّ يَكُونُ مَعَ الْخَوَالِ فِي وَطْبِعٍ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ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 سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يفقون لا يجدون ما يفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا.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 إن الله اشترا من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعذن عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وَمَن أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اتَّبَعُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أي يستغفروا للمشركين ولو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 فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ أَنَّهُ عَدُولٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَاهٌ حَلِيمٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى حَتَّى يُبْجِنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ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 إنه بهم رؤوف الرحيم و على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَأْلَجَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَبِعَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح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 وما كان المؤمنون ليانفروا كافه فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ليتفقهوا في الدين وليُلذروا قومهم إذا رجعوا إليهم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 وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ عَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسٌ إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُوَّهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ